ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لن نحيد عن خطى الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني ابدا لا لن نحيد ابدا لا أبداً لا نحيد عن خط الايمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله زائر في طريق الحق يا جند الله جند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 Jun doğu, ابدا لن نحيد عن خط الايماني <سؤال> دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني أبدل لن نحيد ابدا نحيد عن خط الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآن سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله dum dum -la.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 أبدا لا لن نحيد عن خط الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب القويم بالهدى القرآني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 نصر مجيد جند الله جند الله جند الله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 Amen.